وَاذْكُرَ خَاعَالِمِ ذَنْذَرَ قَوْمَا بِلَحْفَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الظَّافِ إِنْيَ أَغَافْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيبٍ قَالُوا أجئتنا لتافكنا على آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فَلَمَّا رَأَوْهُ عارضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرِلٌ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ لَدِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا تَرَى مساكنهم كذلك نجزل قوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا لِطَارِدُهُمْ وَلَا أَفِدَتُهُمْ مِنْ شَيْء فَمَا أُغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفِدَتُهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّ الْكَافِرِينَ يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وحاق بهم فَكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ اهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَضَرَبْنَا لَآيَاتٍ لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا لَنَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا لَّهُمْ بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذٰلِكَ اسْمُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ فَرَضْنَا عَلَيْكَ أَنَا نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ سے يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ جیب ويغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب نليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لَهُ من دونه أولياء أولئك في ضلال وَلَمْ يَرَوْا ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَضُرُّهُمْ قَوْلُهُۥ إِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْىَ ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن جَهْرٍ بَلاءُ فَهَلْ يَهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ تَفَرَّطُوا عَن سَبِيلِ الله أضل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 مَا فِدَاءً حَتَّى تَضْعَ الْحَرْضُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ويدخلهم الجنة عرفها لهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُتَبِّتَ قُدَانَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذلك بأنهم كربوا ما أنزل الله فأحبط وأعمالهم